Alif Lam Mim Ra Tælke æyætul kitab Og den anzlæ Ilykæ min Røbbikæl-hakk Og læken yu'minu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 yُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الزَّوْجِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا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 اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّى لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ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 الله يعلم ما تحمل كل أثا وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من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 og de في الله i Allah, المحال det er en større forståelse. For det er en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 وَلِلَّهِ يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرهه وللله يسجد من بالغدو والآصال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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُنَا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كذلك يضرب الله الأمثال لَلَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَةُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ له أَنَّ لهم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعُهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِهِ لِيَفْتَدُوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لَتَتَفْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أُوحِيَنَّ إلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَآبٌ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ متابا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما أصاب قرعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأرض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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب